فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان متكين على فرش بَطَائِنُهَا مِنْ استبرق وجن الجنتين دان فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان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 وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ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 حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن مثلهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان